فإذا لطيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق فإنما من بعد وإنما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 Yeah. yeah. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدمكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما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 وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلاَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الْأَنْهَارُ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 فَمَن كانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْواءَهُم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ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 إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا للسوره محكمه وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعه وقول معرو أما الأمر فله صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إلّا توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصممهم وأعمى أبصارهم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 خط الله وكرهه رضوانه وكرهه رضوانه فأحبط أعمالهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.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 لن يضر اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تبطلوا أَعْمَالَكُمْ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 انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتوفقوا تدعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ